واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى إخوة الدين والعقيدة بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يهمنا في أمور ديننا وأمور دنيانا وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعاطى مع هذه الأمور وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم المخرج لنا في جميع هذه القضايا وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة بنا وهو, وهو هداية من الله عز وجل لعباده المؤمنين ألا وإن من الأمور العظيمة التي بينها صاحب الأنفاس الزكية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأشراط الساعة فأبدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أشراطها الصغرى وبيّن لنا أشراطها الكبرى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت, بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصبعه السبابة والتي تليها وهذا دليل. على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة من علامات الساعة الصغرى ومن الأمور والمسائل التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحا شافياً في أحاديث كثيرة ومتعددة في كتب السنن هو ما يتعلق بظهور المهدي في آخر الزمان وهذه العلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لو عدنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام لوجدنا لو فيها البيان الشافي لهذه الأمة ولكن ولكن بسبب بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح بعضنا يتخبط ولا يعرف المقصود من حقيقة المهدي بل إنه عبر تاريخنا كلما كثر في هذه الأمة الظلم وكثر الفساد والجور والمنكرات كلما ظهر من أفرادها ومن أتباعها من يدعي أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس كما في بعض الطوائف قد يصل إلى مرحلة من المكانة والعظمة فيخيل إليه من خلال هؤلاء الأتباع الذين يقدسونه ويعظمونه أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر هذه الحوادث ما حدث قبل أسابيع في الحرم المكي وفي الحرم النبوي حينما صدح رجل بأعلى صوته وهو يقول أنا المهدي المنتظر وهذا موجود عبر تاريخنا ففي عام 1116 خرج رجل اسمه الحارث بن سريج خرج على خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك بتأييد من رأس الفتنة والضلال الجهم بن صفوان فأخذ يبث في الناس أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحشد الأتباع لديه الخليفة أبو جعفر المنصور واسمه عبد الله رزق بابن فأسماه محمد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله فأسمى ابنه محمد فأصبح يلقب بالمهدي كيمنا ولعله أن يكون المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ادعى محمد بن عبد الله بن تومرت في المغرب أنه المهدي في عام خمسمائة وإحدى عشر وفي بلاد السودان وفي بلاد المغرب وفي بلاد المشرق هناك أعداد كثيرة ادعوا أنهم هو أنه هو المهدي المنتظر وكان كذلك في حادثة الحرم في عام ألف من الهجرة كان من أسباب هذه الفتنة أن أحدهم ادعى أنه هو المهدي المنتظر ولهذا أيها المؤمنون كان لزاماً أن نقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف ما حقيقة هذا المهدي ومن هو وما هي أوصافه المهدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان في آخر الزمان يكثر الفساد وتكثر المنكرات ويعم الظلم على الناس ويقل العدل فيخرج رجل صالح من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنه يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح فيكون اسمه محمد ابن عبد الله الحسني العلوي يخرج في آخر الزمان فيبايعه المؤمنون ويقودهم في عدد من المعارك ويكون قائدا وحاكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من صفاته ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني أي من نسلي هذا نسبه ثم ذكر صفاته الخلقية فقال أجلى الجبهة أي أنه منحسر الشعر من مقدمة جبهته أقنى الأنف أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته وحدب في وسطه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويحكم المؤمنين سبع سنين فهذه هي مدة حكمه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر المهدي وحكم الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنعم الأمة في عهده بنعم عظيمة فتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد من أين يخرج؟ من أي البلاد يخرج محمد بن عبد الله؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من قبل المشرق ويكون معه ومع أتباعه رايات سوت ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج وحده بل يكون له أناس يحملون معه هذا الدين متى يخرج؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة إذا حدثت عند الحرم فإن المهدي المنتظر يخرج فقد ورد أنه عند اضطراب أمر الناس يقتتل ثلاثة كلهم أبناء خليفة يقتتلون عند الكعبة كلهم يريد كنزها ما المراد بكنزها؟ قال بعض العلماء إنه كنز مدفون تحت الكعبة وقال آخرون بل المراد أنهم يقتتلون على الحكم والإمارة والخلافة وهؤلاء الثلاثة يقتتلون وكل واحد منهم هو ابن لخليفة حكم فيما مضى ثم لا يكون الملك لواحد منهم ثم عند ذلك يخرج المهدي في مكة ويشتهر أمره فيبايعه الناس عند الكعبة على السمع والطاعة والاتباع له يقول صلى الله عليه وسلم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 أن خروجه سيكون في آخر الزمان وسيكون المهدي وسيكون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في ذاك الوقت موجودا فيأتي إلى مكة فيقدمه المهدي للصلاة فيقول له صل بنا فيأبى عيسى عليه السلام وذلك من كرامة الله عز وجل لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم وهو المهدي تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمرا تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل نبيا من أنبيائه يصلي خلف أحد أتباع هذه الأمة وهنا سؤال هل المهدي أفضل من عيسى عليه السلام بطبيعة الحال لا لأن عيسى عليه السلام هو نبي من أنبياء الله وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو أفضل منهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كيف نتعامل أيها المؤمنون مع من يدعي أنه هو المهدي المنتظر وقبل ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة حكم المهدي المنتظر فقال عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيف تخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبع سنين وفي رواية ثم لا خير في الحياة بعده كما قال صلى الله عليه وسلم هل معنى هذا أيها المؤمنون أن الأمة تعيش في منكراتها وتعيش في لهوها حتى يخرج المهدي ليزيح هذا الظلم وهذا الفساد عن هذه الأمة الجواب لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الأشراط وأخبرنا عن هذه الأمور ليكون تقوية لقلوبنا أن هذا الدين باق وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لكتابه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهذا الظلم الذي يعيشه المسلمون مهما طال أمده فلا بد أن ينحسر ولا بد أن يحل العدل محلة فهذا يبعث في قلوب المؤمنين الهمة والعزيمة والتصميم على أن ينصروا دينهم وأن يعزوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها كيف نتعامل ويها الإخوة مع من يدعي أنه هو المهدي تجد أنه ينتمي إلى بعض الطوائف وبعض الفرق وتجد أنه أحيانا وصل إلى ما يعرف بدرجة اليقين فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يذكر الله ويأتي الفواحش والمنكرات ويقول لك إنه هو المهدي المنتظر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات هذا المهدي فهو رجل صالح وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من نسله عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بصفاته البينها الواضحة في سنته التي ذكرناها لكم وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة من صفاته وهو أن المهدي المنتظر لا يدعي أبداً أنه هو المهدي بل إنه يساق إلى البيعة ويكره عليها حتى يبايعه الناس وهذا قد ورد في سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وللأسف أن الشيطان قد يزين للإنسان أحياناً بعض هذه الأمور فيأتي الشيطان فينفخ في روع الإنسان أنه هو المهدي المنتظر فيتعاظم هذا الأمر حتى يكون يقينا لديه وخاصة إذا كثرت الرؤى والمنامات وكان للشيطان سبيل في هذا وقد ورد أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على خليفة المسلمين المهدي فوجد أن به من الهم والغم الشيء العظيم قال ما بك يا أمير المؤمنين ما الذي حدث لك؟ لماذا هذا الهم والغم؟ قال رأيت فيك بالأمس رؤيا رأيت أنك تطأ فراشي فسألت من عبرها فقيل لي إنك تكيد لي وتبغضني فقال يا أمير المؤمنين وهل رؤياك هي رؤيا إبراهيم عليه السلام؟ وهل من عبر لك هو يوسف عليه السلام؟ قد يزل الإنسان بهذه الرؤى وبهذه المنامات ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واسمعوا إلى كلامه المثقن المحكب يقول وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات ويكون المخاطب له بذلك الشيطان وهو يظن أنه خطاب من الله والأعظم من هذا أن أحدهم يدعي أنه هو المهدي واسمه ليس محمد بن عبد الله فيقول شيخ الإسلام وقد التقيت برجل اسمه أحمد بن إبراهيم فقال لي أنا المهدي فقلت إن الإسم مختلف فقال لي محمد وأحمد سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد فقال له شيخ الإسلام واسم أبيك إبراهيم قال جد النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام والأب والجد أب ثم بيّن رحمه الله سخافة عقولهم وبعدهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون إن المهدي حقيقة وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فقد وردت الأحاديث بذلك في السنن وفي المستدرك وفي المستدر وفي غيرها من كتب الحديث الصحيحة المعتمدة وهو أمر واقع في آخر الزمان وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاماته وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه الأمة على بينة وبرهان وإلى أن يقدر الله عز وجل نزول وإلى أن يقدر الله عز وجل خروج المهدي المنتظر فإن الواجب على الأمة أن تسعى في رفع الظلم وإقرار العدل وأن تسعى في الأمر بالمعروف وأن تسعى في النهي عن المنكر وأن تسعى في بيان الحق وإرشاد الظال، وتعليم الناس، ونشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر اعتمننا الله عليه، وأمرنا به سبحانه وتعالى، فبلغوا دين الله، وأرشد الناس إلى سنة رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيره، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوب إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة أما بعد أمة القرآن اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى اللهم إنا نسلك إيمانا صادقا ويقينا راسخا نسلك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجاب ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم كلنا في جميع الأمور ولا تجعل لنا يا ربنا في رزقنا أحدا سواك اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا ربنا علمنا منهما جهلنا ذكرنا منهما نسينا ارزقنا يا ربنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا سألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء إلهنا وخالقنا ربنا ومولانا لا تدع في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا, اللهم يسر أمورنا اللهم فرج كروبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم طهر قلوبنا اللهم حصن فروجنا اللهم اجعلنا ممن يرفع لا اله الا الله وارفعنا بها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين اللهم ألف بين قلوب إخواننا في فلسطين اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم وحِّد سهامهم، اللهم وحِّد قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراض ودماء إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان نياذ الجلال والإكرام، اللهم ولِّ على هذه الأمة خيارها اللهم ولي على هذه الامه خيارها اللهم ولي على هذه الامه خيارها اللهم اكفها يا ربنا شر شرارها يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك ايده يا ربنا بتاييدك اللهم اعلي به دينك وانصر به كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى خذ بنواصيهم يا ربنا الى البر والتقوى اللهم واجعلهم رحمةً برعيتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين عباد الله أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد وخاصة في هذا اليوم المبارك فإن من صلى عليه صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلِّ وسلم وزِد وبارك على نبينا محمد وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل وعنَّا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون